إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت وحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين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 وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لإن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجبعوا أن يجعلوه في غيابة الجب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 وفعندما تا على فاك له الذئب وما انت بمؤمن لنا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سوالت لكم انفسكم امرا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 ما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمراته اكرمي مثواه عسى ان يرفع لنا نتخذه ولدا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 يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذوبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه, قد شغفها حبه إنا لنراها في ظلال مبين سبعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكا وأعتدت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه وأكبرنه وقطعن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 إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما راه الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني احْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّ النَّبِيِّ تَأْوِيلَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا يَأْتِيكُم مَّطْعَمٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَاتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمْ مِمَّا علمني ربي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَعِقْبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعلمون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 قَوْلُهُ الْأَمْرُ الذي فِيهِ تَسْتَفْتِيانَ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ وَذِكْرُ رَبِّهِ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِالْعَسِرِ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 احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما والذكر بعد انبه وقال الذين جاء منهما والذكر بعد امه انا وافتنا في سبع بقرات سمان سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خضر وأخر يابسات لعلي يرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه فِي سوبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يَكُلُّ نَمَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ غَثٌّ نَّاسٌ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أُتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ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 قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته, نفسه أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لما خنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما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 لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلْبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا بَنَا مُنْعِمٌ من لَّنَا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أخانا نَكْتَلْ فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَانَكْتَل وَإِنَّا له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 هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن نرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به لتأتنني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 إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ آبَاؤُهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَتَهُ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ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 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ قَالُوا إِنَّكَ لَتَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوكَ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَمْ تُنْشَرُ مَا كَانُوا وَاللهُ أَعْلَمُ بما تصفون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 فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنَأْبَى الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَىٰ بَابِكُمْ ارْجِعُوا إِلَىٰ بَابِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كنا للغيب وَاسْأَلِي الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبُرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّ إنه هو العليم الحكيم وتولى وَقَالَ وقال يا أسفى على يوسف وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله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 ذلك القديم فلما انجى البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال لم اقول لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا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 ورفع بويه على العرش وخروا له سجداً وقال يا بتي هذا تأويل رياي من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجابكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي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 حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ يَأْسُرُّ صُرُفًا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَلُونَجِي مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي ما كان حديثي يفترى ولكن تصديقا الذي بينادي وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون